انا ليا نزرع ربيها الوحده ايه احلى ما فيها انا ليا نزرع ربيها الوحده ايه احلى فيها وهي فيك لقيتي ولا ما هي كل حاجه فيكي جميله يا اللي جمالك رباني بحب أغزلك بأغاني يا اللي جمالك رباني بحب أقول فيكي أغاني يا أحلى كلمة على لساني من حبك انتي مالي السينه بتطرح أو قبل أوانه بجمل الحياة